يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ ان فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين